عَمِلَهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لبن وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفَّى وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى مِن كُلِّ تَنَارَاتٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِم كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَشُقَّى مِّنْ حَمِيمٍ فَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ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 وذكرهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لدنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم